أقموا صفوفكم اعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَرْسَلْنَا عَنْهُمْ إِلَهَاتَهُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاطَ قُبَاءَ وَثُعْبَانَ إِلَّا كَذِبًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ تتبيب.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 ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُنَّ ۖ سَوَاءٌ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۖ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۚ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وسعيد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 فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمَوَفِّي نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ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 وَالَّذِينَ قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يَتَفَيَّأَنَّهُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّ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 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ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 الله الله اكبر, أكبر سميع ربنا ولك الحمد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 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور؟ كلا بل هي حمى تفور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 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمر الجهني وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه، ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلد، فقال له، شأ، لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا اللاعن بعيرا؟ قال، أنا يا رسول الله، قال، انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون،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 يتناوب في الركوب عليه وقوله فتلدًا تلكأ ولم ينبعث وقوله شأ كلمة زجر للبعير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال قد سألت البلا فاسأل الله العافية قال ومر برجل يقول يا ذا الجلال والإكرام قال قد استجيب لك فسل أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة أخرجه أحمد وأبو داود وترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 وقوله يصلي يدعو عن أبي موسى رضي الله عنه في شأن ساعة الجمعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أخرجه مسلم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 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم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 ومن يستغفرني فأغفر له متفق عليه عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى عن عمر بن عمبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل من دعوة أقرب من أخرى؟ أو ساعة؟ قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة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 ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أخرجه البخاري قوله آذنت أعلمته وقوله مساءة ما يسوء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وفي رواية لمسلم بينها وبين الله حجاب متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجهبة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين